وَيُرِى عِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَدَرَ الظَّاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجَزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأكُلُ مِنَّا لَمْ يُزكَرِسمُ اللهَّهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ لَفِقَاء وَإِ الشَّطينَ لَُحُونَ إِلَ أَوْلِيَ إِهِمْ لجَادِلُوكُمْ لجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُهُمْ إِكُم لَُشْرِكُ نميت فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مد له في الظلمات ليس بخارج منها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 Craig كانوا كانन